لا تفضل بعموماً يعني على رؤس الأشحال تدل على كرم نفسه فإن النفس لا تكاد تطاع صاحبها على أن يعتذر عن خطايا فأشكره مرة أخرى و... وأنا يعني سامحه وقبلت اعتذاره من قبل أن أعتذر فلا وفض من يمكن وأنا لسه أكلم أعدائي. يقول الله سبحانه وتعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رافض رقيق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول المولى سبحانه وتعالى في صفقة نبيه أيضا لعلك نبأفهم نفسك ألا لقون المؤمنين ويقول المولى سبحانه وتعالى فلاعلك نبأفهم نفسك هذا أفكارهم ودارهم النفس أو ضعف النفس هو قد كونها وليا الله تبارك وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على نماء الناس وأن لسنه تكاد تهلك في طري النجم الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو معه أعظم المؤهلات التي مكنت مكنته في قلوب المؤمنين، فلم يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرص دائم على علم الناس وإلا بده في دعوة الناس أقصى طرف. يقول النبي إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوطل ذاعة فجعل التواب والوراج يقع فيه إذا أشعر الواجهة منها الرجل أقبلت هوام الطير والفراج ومحبها يريد أن تقع في المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أياكم بحجوزكم وأنتم تبقى عمون فيه يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على دعواتنا كمثل نار مشتعلة تريد ناس أن يقذفوا فيها أنفسا بأسيانهم لربهم أو قفرهم فَصَطَعْتُ أَمُّ الْجَيْفُ فَاتَّى أَحْرَى هذا باقي المسأة يقول أنا النزير الأريان أن تغطط من الجيش فالذي ما أعره في كان ينزل الناس أنه صار في الجيش فلن أما التغطير صار فيها مجيز هذا في الصباح فقتلهم فذلك مصر النبي صلى الله عليه وسلم من تحريره ومن تحريره ومن تحريره وتكون صيبة عرشك المعتق أذولا إلا وهم لثمن الدين ولم يمر علينا بملك تيوم إلا ونحن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدهون يميل على الصاحب الأول لماذا حرص منه صلى الله عليه وسلم على Mersi un No, no, no. كما مفيم طه المرسل رساله قول نرجو الدعاء للشيخين أحمد بالصيف ومحمد يوسف بالشتاء لأنهما في أمس الحاجة للدعاء لأنهما أصيبا بطرق بالطريق الخطأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل الشفاء لأخرين أحمد أصيب محمد يوسف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما. عن توضع صباحة قرار قال الله صباحة الله سلم إِنَّ هَا صُباحَ عَلِيَّ الْأَوْرَةِ خَارِيْهُمَا شَاكَتْنَا خَارِيْهَا وَقَيْهَا وَقِيمَ أُمَّدْيِ سَلَانَهُمُوا الْكُرَى لَعَزُونَ المجد. ومن استعرى هذا النص وعالى أن كل خير يوجد لهذه الأمة فإنها وعالى أرادكم من الله وإن أحسنتهم لأناك كذلك أبنكهم بسنة العامة وأذن أصدق عليهم عدوكم من سوى أفسهم يستدفعونهم ويجتمع عليهم الناس من بعدها الطاقة ويقول أمس المالك رضي الله عزه كانت الريح الشديدة إذا هفت أولي تبالك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الريح الشديدة إذا هفت أولي تبالك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الريحة الشديدة كانت عذاب الأمم من قبلنا كانت عذاب الأمم من قبلنا فكانت الريح الشديدة إذا أردت خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عذابا لأمك وأنا أردت أن تقصد فَمَنْ تَجِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ إِنْ تُعْذِبُهُ فَإِنَّهُمْ حِبالَكَ وَإِنْ تَضَفْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَرَى عَيْدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ أَلْقَاهُمْ مَذِينُ مَذِينَ وَبَكَى فَقَالَ طَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبْنِي إِلَى رَمَضَانَ فَسَلَبُ مَا مُكِيدٌ فَأَتَارَ الْبِغِيرَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ يعني حق النبي سيد ولد آدم وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أريدكم أن تتمنون كيف يستطيع أصحابه نحن تعرضنا أن الكبير من الناس يستطيع الناس وأن الكبير من الناس يجلس الناس هم على أنظر أن هو سينظر من الناس. Mă mulțumesc! فَكَأَنَّمَا وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ إِذَا الله الله الله مِنْ أُصِبْهُمْ مَا الناس النَّاسِ وَمَا رُيَّ الله اللَّهِ رَسُولٍ لَهُ لَا يَصْلَحُ الْمُضَارِعُ يَفْلَمُ يُرْكِي قُرَشًا وَيَدْعَانَ وَزِيُّوْنَ تَقْطُرُ مِنْ بِمَعْيَمٍ جمعهم من طول الناس فقال ما يكاد حديث بلغا عنكم؟ الدرس الأول يتسافل النبي صلى الله عليه وسلم من النبي بلغاه يوصل إلى الأرض العبارة بعد بعض النار كأنهم يكتهموه صلى الله عليه وسلم لو تتأمن فيها كده كأنهم يكتهموه فيقول ما يكاد حديث بلغا عنكم؟ فقال تبعهم فَذَوَّعْهَا إِنَّا شيئا يعني الكبار فَلَا نَحْكُمُ شَيْئًا يَعْنِي الْكُبَّارُ فِيهَا لَعَلَّهُ شَهِيدٌ وَأَمَّا الأنصار أليم تجدكم بالله فهداكم الله بي وقوموا بذلكين فألتكم الله بي وعادكم فأغناكم الله بي وكلما قال شيئا قالوا ما من يعني كلما قال شيئا întu-și îmi يا ماهرات انصارا تظنون ان يذهب الناس بالمال والشاة والبعير وبالدينار والدرهم وتذهبون انتم برسولك انا اريدك أن تتامل في الصبر أي أن يذهب الناس بالماء وبالشاة والبعيد وبالترهم والإلاث وتذهبون لرسول الله فوالله لما تتقلبون منك يعني لما أرجعون به خطبون منك تتقلبون به ولو كان يجروا لكنتم من الأنصار ولو سلك الناس واضيا وشعبا تسالكت وادية الأنصار وشايفها الأنصار الشعار والناس إطار إنكم ستلقون بعضها تصدروا حتى قولوا عن الحل Come <laughs> on.